وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذو الزية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ويدعو الإنسان بالشد دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَإِذْرَ اخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا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 من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مدحورا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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدث إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أنائك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتُلقافِكَنَّما ملُومَ ممدحوراً أَفَأَصْفَانَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرتنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبثوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَى عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُكُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يُقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا آئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا جديدا لا يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عزائي يكون قريبا.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 ربكم أعلم بكم إيا شيء رحمكم أو إيا شيء يعذبكم وما أرسل لك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض نبيين على بعض وآتينا داود زبورة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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا ضغيانا كبيرا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 إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البدر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم خاصفا من الريح فيغرطكم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 من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيده فَأُولَئِكَ يَفْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُهْلَمُونَ فَتِيلَ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ قَلِيلًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُظْهِرَ عَلَيْهِ مَن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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا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 قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة طبيلا أو يكون لك بيت أو تربقات السماء ولن نؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر وشولا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 ان انهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا مدعوسون خلقا جديدا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 فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِبْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَهِنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَمْنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِي لَأُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَأَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَثْقَالِ تُجْزَوْنَ وَيَقُولُونَ